أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن Kitabim Mubin, Udah ve وهم بالآخرة هم bena lahum innallezina la ze yenna <kung> lehum لايكن الذين في في كلا تلقى القرآن إلا دون حكيم عليم. إذ قال موسى لي. min ha mi mi alam يا موسى Falama raa Yam husalet-i بعد الصون فأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء أمن غير سوء من غير سوء في تس سعي آيات إلى فرعون All right. Jaheđu bıya ve فَظُرْ كَيْفَ كان عاقبة الْمُفْسِدِينَ ولقد the one Altyazı وقال... إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ مُبِينٌ وَأُحْشِرَ النَّاسُ مِنَ الجن والإنس والطير فهم والطير فهم يوزعون نملتويا ايها النمل دخلوا لا يحب جعرون، فتبسَّم ضاحكًا من قولها وقال. EN ŞKURAN YAMET KELLETİ EN وَإِنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِ وتفقّد الطير فقال ما لي على أولى أذبحنه أولى أذبحنه أولى ياتيني مَا كَثَرُ بَعِيدٍ فَقَالَ حَتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجْهُدُكَ وَجْهَاتُكَ مِنْ سَرَيٍّ بِالنَّبَإِ الْقِي